أنعم الله عليهم من النبيين من من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم لخر سجدا وبكيا